يا ابن الجماهير يا على المنصوره همتكم الجماهير يا فاتح راياتك عاليه لقتنا على المنصوره همتكم هم كمان الجماهير الجماهير يا بركي للعرفين <تصفيق> هل سعنا بهم أو أبنا، على وين أبو موسى بالساحة يا عمي ملي. نسمع. فيديوهم أيوة. كسر. هلا. الله. بارك بارك يا أبو الخير. على بيك نادر. يا مرحب بضيف أبو, أبو نادر. على بكم. وينك يا وائل يا نايله حبايبنا الله الله يا سيدي صوت هلق <تصفيق> التيار اعلن اهل الملايين صوت الشعب المتمرد 66 يا ليه يا ليه Jäämme tänne, jäämme tänne. Jäämme tänne, jäämme tänne. Jäämme tänne, jäämme tänne. Jäämme شيء ابو نادر زعف في تليفون بكم من عمر 65 وستين ابو نادر هالخيار اعلنها للملايين بالمشير ما بيروح البيت الله صوتو هالاختيار على الاهالي الملايين دور الشعب مبتنها على الاهالي الملايين صوت الشعب مبتنها على الاهالي برويني صوت الشعب يا سجعيه يلا الله Käytät